قَالَ الَّذِينَ يَحْبُبُونَ رَبِّهِ لَوْلا ضُعَاهُمْ قَالَ أَلَمْ وَمَا <تصفيق> يَعْبَأُ بِكُمْ مَرًّا فِي لَهُ لَغْوَهُ كُمْ وَمَا يَعْبَأُ بِكُمْ ربي لا حول لا وَلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَبْلاَنَا مِنْ ذُنُوبِنَا وَاغْفِرْ لَنَا ورجعنا للمتشير امام أولئك يرجعنا بما قضعو يقولن قون فيها تأيات وسمأ ورما <تصفيق> یا